نشيد للقناء ذكى شعوري ذكرت الدور فاهتزت جذوري إذا عز الوصول إلى حماكم وأجمى كاحلا يلغى المسيري نشيد للقناء ذكى شعوري ذكرت الدور فاهتزت جذوري إذا عز الوصول إلى حماكم وأدمى كاحلا يلظى المسير ميراق الله قد نادى علينا يقول بربكم هل من مجيري اذا نمتم على ثاني ستعود ذكورتكم كربات الخدور رواق الله قد نادى علينا يقول بربكم هل من مجيري اذا نمتم على ثاني ستغدو ذكورتكم كربات الخدور ويدك يا اخيه وانظرينا يرد على صهيرك بالزرير ألم يبرك مالاق العادي وقد ضاقت بهم كل الجحور مرهم فتصطفق المنايا وقد نهشت عواتقهم مسور بكل مقنع إلا يعنو ومصطفر يذود عن الدمور طفق المنايا وقد نهشت عواتقه النسور بكل <تصفح> مقنع لله يعنو ومصطفر يذود عن الدغول <صح> اين أنتم يا اسود التوحيد قينا أنتم يا أسود